جاء في بعض الآثار أن ملكا أو ملكا من الملوك كان ثريا كان غنيا كان مغرما بهذه الدنيا أراد أن يسافر فلبس أحسن لباسه وركب أفضل مراكبه ومشى في طريقه والناس ينظرون إلى من ملك الدنيا بأجمعها ينظرون إلى هذا الرجل الذي عنده من الثروات التي يظن بها أنه سيخلد في هذه الدنيا فجأة وهو يمشي في طريقه اعترضه رجل فقير رث الهيئة مسكين نظر إليه فقال وسلم عليه فلم يرد السلام قال ابتعد عني أيها الرجل أنت في طريقي قال لن أبتعد أريدك بحاجة قال ويحك ماذا تقول قال أريدك بحاجة والناس حوله يتعجبون من هذا الذي يجروا على هذا الملك هذا الغني الثري هذا الطاغية الظالم من يجروا عليه؟ قال قل ماذا تريد؟ قال لا الأمر سر بيني وبينك قال ويحك قال نعم سر بيني وبينك فانزل فنزل الرجل قال ماذا تريد؟ قال عرفتني؟ قال لا قال أنا ملك الموت أنا مفرق الجماعات أنا هادم النتات اصفر الرجل اضطرب خاف قال أمهلني دقيقة أمهلني ساعة ودع أهلي وأولادي قال لم أؤمر بهذا فنزع روحه فخر كأنه خشبه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد هذه اللحظة لا بد منها قال الزمان أم قصر استغنى الإنسان أم افتقر قال عليه الأمل أم قصر قوي جسده أم ضعف فالموت يأتي بغدة ولا مفر من مؤمنين